شعار أيها المسلمون الثائرون الخلافة هي فرض ربكم وعنوان وحدتكم والدولة المدنية هي مشروع عدوكم ومعطلة لشرع ربكم نظم حزب التحرير الإسلامي مؤتمر الخلافة في الذكرى الحادية والتسعين لهدم الدولة الإسلامية في هذا المؤتمر إنما نسعى لإحياء هذه الذكرى الأليمة التي تمر على المسلمين وذلك استنهاضا للهمم وهمم المسلمين من أجل عمل قامة دولة الخلافة الإسلامية ولأن هذا الذكرى تمر على المسلمين في خضم مستورات الربيع العربي فلذلك اخترنا أن يكون للثائرين حصة الأسد من بين رسالة هذا المؤتمر المؤتمر الذي يهدف إلى تذكير الأمة بهدم دولة الخلافة الإسلامية كما يقول آضاء حزب التحرير بات تقليدا ثانويا ينظمه الحزب في فلسطين من كل عام نحن بدون خلاف المسلمين لبرج بيرجعوا ولا بحررنا ولا ايش في الدنيا الا حكم الله في الارض الحمد لله الذي اكرمنا حتى نرى هذه الايام التي جمعتنا تحت هذه الراية ونسأل الله سبحانه ان يجمعنا تحت امرت رجل واحد خليفة المسلمين وقد شارك في المؤتمر الاف المواطنين من مختلف مدن الضفة الغربية إلا أن اللافت للنظر هو حجم مشاركة النساء الواضحة إلى جانب الرجل نريد أن نصل للعالم وللنساء بشكل خاص نحن كنساء في هذا المؤتمر أنه بالخلافة ستعود العزة والكرامة للجميع وأن الظلم الذي تعيش به المرأة ويعيش به الإنسان سواء الإنسان في الدول الإسلامية أو العربية وحتى في جميع العالم ستكون الخلافة قادرة على إجال إزالة هذا الظلم وتخلل المؤتمر كلمات مسجلة للناطقين الإعلاميين باسم حزب التحرير من العديد من الدول العربية والإسلامية منها السودان وتركيا وماليزيا في الذكرى الحادية والتسعين لهدم دولة الخلافة الإسلامية التي يعتبرها الكثيرون في العالم العربي والإسلامي حامية للأرض وللعرض يحاول حزب التحرير نشر رؤيته القائمة على إعادة الدماء من جديد إلى شريان الدولة الإسلامية من مدينة الخليل حمز السلايمي تلفزيون وطن